ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لدمت صوامع وبهاء وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصر الله من ينصره الله ل قوي عظيم الذين امكنناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور